فَلَمَّا زَغَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَرْحَلْنَاهُ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا جاءوا أباهم معاشا ينبكون قالوا يا أبا لنا ذهبنا نستبق وترض ஷு தாய உவிமு மின தவிமு மின உ وَجَاءَ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبَ قَالُوا بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد الوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وسرموه بثمن بخ إِن دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِمْ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ امْرَأَتِي كَرِيمٌ مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَفْعَلَ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيْلٌ لِلْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلاَ أَمْرِي وَلاَ كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّ ذَهُو اَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ